فاعبد الله مخبصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين دُونِهِ من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله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 تَقِ اذا وَلَدَ لَأَسْقَفَ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَصُبْحَانَهُ وَاللَّهُ وَاحِدٌ قَهَّار السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق يكور اللَّيْلَ عَلَى ويكور النهار على الليل وسقر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلطكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد قلق في, في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تشرفون إن تككروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينب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 إِذَا قَلِيلا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ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 يا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفق الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين قسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة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 والذين اجتنبوا الطاروت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 دلفاً ألوانه ثم يهيج تراه مصقرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى عذور الأباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يبن لله فما له من هَادٍ أَفَمَن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة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 إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون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 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يقلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل فليس الله بعزيز انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله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 فإنسلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فالله يتوفى الأنسان فسحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويؤسل الأخرى إلى أجر مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتقذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشَّفَاعَةُ جميعا له ملك السماوات وَالْأَرْضِ ثم اليه ترجعون وَإِذَا ذكر الله وحده اسمى قلوب الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَادِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحكسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثُمَّ إِذَا قَوْلْنَا لَهُمْ نَحْمَةً مِنَّا قَالُوا إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعشب اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا من رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذنوب جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً مَّلَأٌ صَعْقًا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب من قبل ان ياتيكم العذاب برتئا وانتم لا تشكون ان تقولن يا حسرة على ما فرق في جنب الله أن تقول نفسك يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت من الساقرين أو تقول لو أن الله هداني. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي ذره فاكون من المحسنين قد جاءت آيَاتِ كَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ يُضْحَوْنَ مُصْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ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 له مقاليد السماوات وَالْأَرْضِ والذين كفروا بِآيَاتِ الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 يَكُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَسْرُورًا حَتَّى إِذَا جاء ابوابها وقال لهم قزمتها وقال لهم قزمتها الم ياتكم رسل منكم يتبون عليكم ايات ربكم يتبون عليكم آيات ربكم بكم ويُنزِرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق التلمة العذاب على الكافرين قيل بخلو أبواب جهنم قاربين فيها فبي والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم قزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء